أحسن الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل شخص شيعي يقول ب أ ن ا ل أ ئ م ة يعلمون الغيب ثم إ ن شخصا اخر قال لهذا الشيعي أ ن ت كافر فهل يلزم الشخص الذي كفر الشيعي ان يتوب من تكفيره أولا يعلم من في السماوات والأرض أن أحدا السماوات ومدعى قل لا يعلم الغيب إلا الله أن أن يعلم الغيب طب كابت في من طب لكن هذا الشيعي يستغيث بالاموات ي ع ل ي رضي الله عنه وحسن وحسين و ف ا ط م ة ف ب ق ي ه ن ا يدعيه هؤلاء ا ل ش ي ع ة انهم ا ل العين معصومون لكن ما الذي يغير هذا الشخص ان ينظر ه له كافرا كافر. غير ك ا ف ر و لا يتزوج منه ولا يزوجه ينبغي ان يحرص على هذا الامر على أ ي حال